لَهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَلِيداً سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا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 فاعهم شفاعة الشافعين، فما تفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم على التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستافر، فروت من قسو ره، بل يريد كل أمر منهم أن يؤتى صحبه منشره، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إن هُوَ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهَا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ